وَأُولَٰئِكَ هُمْ وقُودُ النَّارِ وَهَٰؤُلَاءِ وقُودُ النَّارِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ الله شديد العقاب الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد وبئت قَكَانَ لَكُم آيَةُم فيِي فأَتَينتَفَتَ خَكَانَ لَُم آيَكتتَقَتَ فأَةُ تُ قاتِمُ فيِي سَبللهِ وَأُخْرىكَافَِةُ يَرَونَهُم مِث لَم رأَ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد فِي ذَلِكَ لَاعِبَةٌ لِأُولِ الْأَبْصَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاعِبَةٌ لِأُولِ الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأمعام والحر زين للناس حب الشاوية من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والحقة والخيل المسومة والأمعام ذلك متاع الحياه الدنيا ها هي متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب الله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك 111. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات أزواج متهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله غفير بالعباد